أما من استغنا فانت له تصدى وما وَمَا وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.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 أن صببنا الباع صببا، ثم شققنا الأرض شققا، فأنبتنا فيها حبا، وعينا بوا وقضبا، وزيتنا ونخلة، وحدائق غلبا، وفاكهة أبا، متاع لكم ولأنعامكم